سندى تسرينا لحساني عمي ولا قو الجدي كلجا ام انت حد شدك والله سندى تسرينا لحساني عمي ولا قو الجدي ولالنا ساعة وقت حقك انك سباعين الحقيقة ودعك باطل نجل يأتيك الحقيقة الحب عدو ولا تدكك والواسي تمشي بالسجيقة والراحة فوقها والراحة للطين راح تضرك وراح تعديك ب طريقه كل يوم يتحول على خاطر التنين من قوه الشغف تاع يفكر في عذيبه من هو في سيل في